بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله باب لم يغلق بعد باب إن الذي فتح هذا الباب هو الله سبحانه وتعالى باب وإن الذي وقت لإغلاقه ويملك إغلاقه هو الله سبحانه وتعالى وأي باب إنه باب التوبة إنه باب الإنابة إنه باب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وهل يغلق لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من قبله أما الحالة الثانية فهي حين تغذر الروس بالحلقون يا أمان الخائفين يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا رجاء السائلين نفثات الخوف سارات من قلوب المذنبين وعلى الخد دمعات التائبين نفثات الخوف سرات من قلوب المذنبين باب لم يغلق بعد أين نحن من هذا الباب؟ هل نحن داخلون فيه؟ أم نحن قريبون منه؟ أم نحن بعيدون عنه؟ أم نحن نشارك في إغلاق هذا الباب دوننا؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيمكن أن يوجد بيننا أيها الأحباب من يقول أنا؟ لا أحتاج إلى أن أدخل في هذا الباب. لا, لا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.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 وما حقيقة التوبة؟ هي أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتمار بأمره والانتهاء عن نهية هذه حق العبادة فالرجوع الرجوع والتوبة التوبة والإنابة الإنابة قبل أن يغلق ذاك الباب دوننا وكيف أتوب؟ إن أمر التوبة يسير إن أمر التوبة يعني أن تقلع عن الذنب إذا أنا أدعو نفسي وأدعو إخواني وأدعو أخواتي إلى أن ندلو، إلى أن ندخل من خلال هذا الباب قبل أن يغلق. ضاقت الأرض الفضاء بموسى كن ضعيف ما له إلا رجاه رحمة البر لطيف ما له إلا رجاه رحمة البر اللطيف ما له إلا رجاء رحمة البر باب لم يغلق بعد محاضرة للشيخ خالد الخليوي تنقلها لكم صدى التميز يا رجاء السائلين يا هلا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فخير ما أفتتح به حديثي هو وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذات يوم خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل من الصحابة يا رسول الله أوصنا كأنها موعدة مودع فأوصنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كيف الرحيل بلا زاد الى وطن ما ينفع المرء فيه غير تقواه من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه يا نفسي قد فازَ الصالحون بالتقى وابصروا الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد اجنهم ونورهم قد فاق نور الانجم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد بالترنم قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منسجم ويحكي يا نفس ألا تيقضي للنفع قبل أن تزل قدمي مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي باب لم يغلق بعد إذا هذا الباب سيأتي في يوم من الأيام ويغلق باب لم يغلق بعد إن الذي فتح هذا الباب هو الله سبحانه وتعالى وإن الذي وقَّت لإغلاقه ويملك إغلاقه هو الله سبحانه وتعالى ما هذا الباب؟ إنه باب التوبة إنه باب الإنابة إنه باب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه زر بن حبيش كما في سنن الترمذي والنسائي وغيرهما فيقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل بابا بالمغرب مسيرة عرضه سبعون عاماً لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من قبله إذن هذه هي الحالة الأولى التي يغلق فيها هذا الباب حينما تخرج الشمس من مغربها. أما الحالة الثانية فهي حين تغرر الروح بالحلق. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آيات تتل إلى قيام الساعة في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة.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 وأدعو أخواتي إلى أن ندلف إلى أن ندخل من خلال هذا الباب قبل أن يغلق ربما نستبعد الحالة الأولى في إغلاق هذا الباب ونقول وأين نحن من خروج الشمس من المغرب إنها بعيدة فتبقى الحالة الثانية وهي حينما تغرغر الروح بالحلقوب ولعل من نعمة الله عز وجل بل هو من نعمة الله عز وجل أن أخفى عنا متى نموت إن لا نعرف متى ولدنا بالسنة بالشهر بالساعة ربما بالدقيقة إن لا نعلم أين ولدنا لكن لا أحد يعلم متى سيموت لم يكتب الله سبحانه وتعالى الموت على المرض فقط بل ربما عاش المريض الذي ظن الناس أنه يموت أكثر من ذاك الإنسان الصحيح ولم يكتب الله عز وجل الموت على الفقير دون الغني ولا على الملك دون المملوك ولا على العربي دون الأعجم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.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 في إغلاق هذا الباب دوننا فالله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى أن يتوبوا وأن ينيبوا إليه وبعض الناس يهرب من الرب سبحانه وتعالى والله هو الغني العظيم وهو الغني الكريم وهو الغني الحميد والعبد سيبقى هو الضعيف المحتاج المفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أيمكن أن يوجد بيننا أيها الأحباب من يقول أنا لا أحتاج إلى أن أدخل في هذا الباب فإذا قلنا له لما قال لأني لم أذنب قط أيوجد لا يوجد وقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقد قال في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا لا يمكن أن يخرج أحد من هذا العموم كل بن آدم خطاء فأنا مخطئ وأنت مخطئ وهي مخطئة والحاكم مخطئ والوزير مخطئ والمواطن مخطئ والعرب مخطئ والعجب مخطئ لكننا نتفاوت في درجة هذا الخطأ وفي شناعة هذا الخطأ كذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان على هذه التركيبه الضعيفة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ومن ضعف هذا الإنسان أنه يخطئ بين الحين والآخر بغض النظر عن نوعية هذا الخطأ أهو خطأ لا يتعدى نفسه أم أنه خطأ يتعدى إلى اثنين وثلاثة أم أنه خطأ يتعدى إلى شهر يتجاوز الملايين فمن رحمة الله عز وجل بهذا المخلوق الضعيف أنه لم يُآخذه بخطأ واحد ولم يُآخذه بخطأٍ وإنما أتاح له الفرصة بعد الفرصة فالله يمهل ولا يُهمل ورحمتي وسعت كل شيء ويقول في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي ولماذا؟ حتى يقطع الله سبحانه وتعالى الحجة على هذا المخلوق فلا يأتي هذا المخلوق يوم القيامة ويقول يا رب أنا أذنبت لكنك لم تتح لي الفرصة أن أتوب إليك وأن أصحح خطأ ولن يأتي إنسان بهذا الكلام يوم القيامة لأنه ليس عند أحد من الرحمة كما عند الله عز وجل وليس أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى على خلقه وفي الحديث الصحيح ليس أحد أصبر على أذن سمعه من الله تعالى إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم الفقراء إلي عنصر آخر لا يملك أحد ألبته أمر التوبة إلا هو سبحانه وتعالى هل نملك يا أحبابي أن إذا جاءنا إنسان أسرف على نفسه عصى، تجبر، تكبر أخطأ في حق زوجه، أخطأ في حق نفسه، أخطأ في حق أمته ارتكب من الشناعات الشيء العظيم هل نملك أن نقول له ليس لك توبة؟ ارجع أنملك؟ لا نملك هذا لماذا؟ لأن أمر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يجعل الله سبحانه وتعالى أمر التوبة إلى أحد من خلقه بل هي ملك لله عز وجل ولذلك تذكرون في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن رجل في الأمم قبلنا كان يعظ أخاه, أخاه فنصحه مرة ومرتين وثلاثا وكرر عليه النصيحة فلم ينتصح فمل فتعدى حدوده وهو الناصح فتألى على الله وقال أنت والله لا يغفر الله لك أبدا فأوحى الله عز وجل إليه من ذا الذي يتألى عليه هذا أمر لا تملكه يا أيها المخلوق الضعيف من ذا الذي يتألى عليه لقد غفرت له وأحبطت عملك أنت ليس لك إلا النصيحة ليس لك إلا الصبر ليس لك إلا التوجيه أما أن تحرمه من فضل الله سبحانه وتعالى فليس لك ومن رحمة الله عز وجل أيها الأحباب أن الله لم يجعل الأمر التوبة والرحمة والعفو والمغذرة إلينا وإلا لحرم بعضنا البعض الآخر في مجرد أن تخطئ علي مرة واحدة ربما أسامحك مرتين أسامحك الثالثة لا أسامحك فأمنعك من توبة الله سبحانه وتعالى وأحرمك من جنته وأقطع عنك فضله وعفوه فلم يجعل الله عز وجل هذا الأمر بيد الخلق إنما هو بيده وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ذكر صنفين أمام هذا الذنب الذي يرتكبه الناس ويتفاوتون في ارتكابه ما هذا الصنفان حتى ننظر أنحن من الصنف الأول أو من الصنف الثاني؟ في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكونن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بأسلس الفسوق بعد الإيمان ما تمام الآية ومن لم يتب هم الظالمون إذا ذكر الله قسمين ماهما تائب والقسم الآخر ظالم فالله عز وجل يقول ومن لم يَدُبْ فَأُولَئِكَ هم الظالمون، فالذي لم يدخل ولم يدلف من خلال هذا الباب قبل أن يموت هذا ظالم لنفسه نعم ظالم لنفسه لأنه حرم نفسه أعظم النعمة حرم نفسه رحمة الله عز وجل ومن حرم رحمة الله هل يسعد؟ من حرم رحمة الله هل يطمئن؟ من حرم رحمة الله هل يعيش؟ من حُرِم رحمة الله هل سيجد يوم من الأيام رائحة الجنة؟ لا والله فأولئك هم الظالمون وأثنى الله عز وجل على المذنبين الذين عرفوا اسم الله عز وجل الغفار واسم الله سبحانه وتعالى التواب فلجأوا إليه واعترفوا بذنوبهم وتقصيرهم يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر صفات المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغذر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا يا سلام والذين إذا فعلوا فاحشة كلنا يا أحبابي قد ارتكب جزءا من هذه الفاحشة وشيئا من هذا الذنب ذكروا الله تذكروا أنهم مخلوقون ضعفاء وأما مفرهم إليه عز وجل فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم يدللون على صدق توبتهم وإنابتهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذن لا يملك أمر التوبة والإنابة إلا الله سبحانه وتعالى لا تملك أن تحرم أحدا من توبة الله ولا أن تغلق هذا الباب في وجهه حتى النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون يا أحبابي ما الذي فعله كفار مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنهم شتموه وسبوه وضربوه وحاولوا قتله آذوه في نفسه آذوه في أهله اتهموه بالجنون بالسهر بالشعر حاربوه وفعلوا فيه الأفاعيل كسروا رباعيته شجوا وجهه سال الدم عليه أسقطوه في بعض الحفر ومع ذلك كله ينزل الله سبحانه وتعالى عليه في سورة الأنفال قل فعلوا أمر قل ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفذ هذا الأمر قل يا محمد قل للذين كفروا يتصور الإنسان بعقله المحدود وحلمه المحدود ورحمته المحدودة أن العاية ستكون نهايتها قل للذين كفروا سينزل عليكم العقاب فيهلككم عن بكرة أبيكم فيجتثكم من الأرض فتأتي الآية قل للذين كفروا إِن ينتهوا أتموا يا أحبابي يغفر لهم ما قد سلات أي رحمة هذه الرحمة وأي حلم هذا الحلم وأي عطاء هذا العطاء وأي عفو هذا العفو وأي كرم هذا الكرم وأي جود هذا الجود قل للذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلات نحسب أننا لم نكفر نحسب أننا لم نرتكب كثيرا من الكبائر الله سبحانه وتعالى تشمل رحمته الكفار الذين أشركوا معه غيره فلا تشمل رحمته ذنوبا ارتكبناها أدنى من الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلمت بل اقرأوا في سورة الأنعام قول الله سبحانه وتعالى فَإِنْ كذبوك فقل ربكم ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ بقدر ما يثر الإنسان من الله عز وجل بارتكابه المعاصي بقدر ما يناديه الله سبحانه وتعالى أن تُبْ إليَّ يا عبدِي وأن ارجع إليه وفي العنصر الثالث أدخلوا إلى فضائل التوبة التي لا عذر للإنسان إن لم يتحصل على هذه الفضائل إن لم يجمي هذه الفضائل والله يا أحبابي نحن في حال ليس أمامنا إلا خيار واحد هو أن نتوب إليه نحن في وضع وفي ظروف ليس أمامنا إلا أن نرجع إليه سبحانه وتعالى حتى يرجع إلينا بفضله حتى يرجع إلينا بعطائه أأمننا الآن كأمننا قبل عشرين سنة وثلاثين سنة؟ هل اقتصادنا الآن كاقتصادنا قبل عشرين سنة وثلاثين سنة؟ هل اطمئناننا، هل نفسياتنا في ارتياحها وطمأنينتها أهي هي قبل ثلاثين سنة وأربعين سنة؟ حتى يعيد الله عز وجل لنا أمننا الفكري وأمننا الدين وأمننا الاجتماعي وأمننا التربوي وأمننا السياسي وأمننا الاقتصادي يجب أن نعود إلى الله وفي الآية التي لا تحتاج إلى كثير تأمل ولا إلى كثير تعمق يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم معادلة واضحة وبيّنا لا تحتاج إلى أن تذهب إلى علماء الإسلام فترجوهم أن يوضحوا لك هذه الآية إنها واضحة وبيّنا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف صحيح ما قلت فكفرت بأنعم الله إذن أنا أقصد ما أنقصته في الآية حتى أبين لكم ما الآية الصحيحة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من كل مكان إيه والله. نحن في بعض البلاد العربية الإسلامية نأكل معكولات لم تزرع عندنا ولم تقطف عندنا بل ربما نأكلها قبل أن يأكلها أهلها هناك نحن في بعض البلاد العربية والإسلامية نلبس ألبسه لم تصنع عندنا بل ربما لبسنا ما لم يلبسه أهلها, أهلها الصانعون لها هناك يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هل الله عز وجل يعاقب عبده بدون ذنب؟ هل الله سبحانه وتعالى يبتدي عبده بالحرمان؟ هل الله سبحانه وتعالى يعذب عبده؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بل الله يعطي بل الله يجود بل الله يكرم بل الله يعفو فإذا غير العبد غير الله سبحانه وتعالى فجاءت الآية فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعه ما الطريق إذن هو أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كل على حسب موقعه وكل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى على حسب تقصيره لستم أدرى بذنوبي ولست أدرى بذنوبكم كل يعلم ما عنده من التقصير يعلم ذنوبه التي يغلق الأبواب مجتهدا ليصنعها وربه سبحانه وتعالى المطلع عليه ينعم عليه بالصحة والعافية، ويعطيه ويمهله، فيعرض الله عز وجل علينا في القرآن الكريم آيات عدة تبين فضل التوبة، وإن من أجل هذه الآيات وأعظمها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا إخواني هل رأيتم أروعا من هذا النداء هل رأيتم أجمل من هذا النداء الرباني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ثم تأتي الآية تكمل المنة والعطاء إن الله يغفر الذنوب جميعا ليس دنبا واحدا ليست مجموعة من ذنوبك ليست ذنوبك التي قبل سنة وسنتين فقط يغفر الذنوب جميعا التي تستحضرها وتتذكرها والتي لا تستحضرها ولا تتذكرها إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه يغفر الذنوب جميعا ويأتي التوكيد هنا جميعا حتى يقلع اليأس من قلبك وينزع الوساوس الشيطانية من نفسك تلك الوساوس التي ربما تقول لك بين الحين والآخر إن هذه الآية لكل أحد إلا لك إن هذه الآية لكل أحد إلا لك إن هذه الآية إنما هي لمن ارتكب ذنوبا يسيرة أما من فعل مثل فعلي فلا أظن أن الله سبحانه وتعالى يغفر له فيقول الله عز وجل حتى ينزع هذا الوسواس الشيطاني من قلبك إن الله يغفر الذنوب جميعاً لما؟ إنه هو الغفور الرحيم إن لا نستغرب حينما يخطئ عليك أحد مرات عند فتسامحه فنقول ما أحلمك ما أكثر عفوك لكن لا نستغرب حينما نعلم أن المذرب حينما رجع طالباً العفو والسماحة والتوبة والإنابة والقبول إنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى فحينما نعلم أنه يتعامل مع الله عز وجل يتلاشى الاستغراب ويذهب العجب أرسلت إلي فتاة برسالة ما أفضع استهلالها فقالت لي في بداية هذه الرسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أرجو وأتمنى ألا تلعنوني حينما تعرفون ما الذي فعلت ثم بدأت تفصل في فعلتها حتى قالت في نهاية كلمتها إني بدأت أقول في نفسي لما الصلاة ولماذا الزكاة ولماذا العمل الصالح وقد ارتكبت ما فبدأت أدخل في مرحلة اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل أتمنى ألا تلعنوني حينما تعرفون ما الذي فعلت فأجبتها برسالة أخرى بنفس استهلالها فقلت لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد أخت الكريمة إن لن نلعنك وإنا لا نملك أن نلعنك وإنا لن نستفيد شيئا من لعنك. بل توبي إلى الله سبحانه وتعالى وإنا معك في الدعاء ما الذي فعلته من الشناعات والذنوب والمعاصي أمام رحمة الله سبحانه وتعالى ولست بهذه الصورة أيسر على الإنسان معصيته وأزيد في اطمئنانه أثناء ارتكابه لتلك المعصية لست أقول له افعل ما شئت فرحمة الله عز وجل واسعة لا فيجب على الإنسان أن يخشى من مكر الله سبحانه وتعالى كما أنه يرجو رحمته ويطلب ثوابه وكم من الناس أُتي من حيث اطمأً فمات ولم يتب إن من أجل فضائل التوبة والتي يثني الإنسان على ربه سبحانه وتعالى حينما يستمع إلى تلك الآيات ثناء عاجزًا وحمدا منقطعا وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى وشاركوني أيها الأحباب في التأمل بي في هذه الآية يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم ما أجمله ما أروعها ما أحسنها ما أفضلها يجد الله غفورا رحيما أي والله إنها كالماء البارد يشربه الإنسان في الوقت الحار إنها كالماء البارد يشربه الإنسان مع شدة العطش بل إنها أروع وأفضل وأسمى وأسمك ومن يعمل سوءا أي سوء عملته قصرت مع نفسك أخطأت في حق غيرك نظرت نظرة محرمة قلت كلمة باطلة اكتسبت مالا حراما فعلت ما لم يرضه ربك في السماء وإن كنت قد أرضيت مجموعة من الخلق في الأرض تشملك هذه الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما بل الأمر أعظم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان بعدما ذكر مجموعة من صفات أهل الإيمان وذكر من هذه الصفات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثان يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هل في الوجود كله من يعطي مثل هذا العطاء هل في الوجود كله من يرحم مثل هذه الرحمة هل في الوجود كله من يعفو مثل هذا العفو هل في الوجود كله من يجود مثل هذا الجود لا والله فأولئك يبدل الله سيئات حسنات ماذا تقول يا أيها الشيخ والله ما قلت لكم إلا كلام ربنا سبحانه وتعالى أمعقول أن معاصي السابقة وذنوب وإجرام وشناعات التي ارتكبتها قبل خمس سنوات وقبل عشر سنوات وقبل عشرين سنة ذنوب ارتكبتها في ليل ذنوب ارتكبتها في نهار، ذنوب ارتكبتها من خلال مالي ذنوب ارتكبتها من خلال بصري ذنوب ارتكبتها من خلال سمعي تبدل لي حسنات؟ إي والله هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى وما معنى تبدل ذنوب حسنات؟ إنها تعني هذه الآية بما تحمل من ظاهرها بكل وضوح وجلاء يعني أن سيئاتك السابقة تصبح لك رصيدا في الحسنات تأتيك يوم القيامة تضيء لك الطريق إلى جنات النعيم معقول هي والله معقول ليس معقولا لو كانت التوبة مني إليك أو منك إليك لو كانت التوبة بين البشر والبشر لما قبل الإنسان تخطئ علي مرة ومرتين أسامحك أما تخطئ علي عشرين مرة ثلاثين مرة لا يمكن أن أسامحك حتى وإن سامحتك أجعل أخطائك السابقة سبباً في محبتي لك لا يمكن نعم الإنسان لا يملك لأنه ضعيف لكن ربنا يملك فله الحمد وله الثناء الحسن لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ولذلك في سورة البروج قال الله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد تاملوا في اقتران هذين الاسمين مع وهو الغفور الودود فالله غفور والغفور هو الذي يستر عليك ذنبك ويصونك من العذاب فالمنذر في أصلها بمعنى الستر يقولون فلان غفر لحيته بالحناء يعني ستر بياض لحيته بالحناء والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل وهو لابس المغفر على رأسه تلك الخوذة أو الخوذة التي تقي المحارب من بعض الضربات والودود ما معناه يقول ابن عباس في البخاري الودود هو الحبيب وما معنى الحبيب يعني أنه الذي يحب المؤمنين وهم يحبون يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون رضي الله عنهم ورضوا عنه فالله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب ويحبك الإنسان مع الإنسان حينما يخطئ عليها يمكن أن أسامحك لكن أن أعيد محبتك التي كنت أكنها لك في قلبي مرة ثانية لا أستطيع فلا أمرك إلا أن أسامحك بين الحين والآخر أما الله سبحانه وتعالى فيغفر لك وتعود مودته ومحبته لك من أعظم فضائل التوبة أن الله يفرح بتوبتك يا أيها العبد إن لنبدل يا أحبابي مرات عديدة إننا لنبذل من أوقاتنا لنبذل من نفسياتنا لنبذل من أموالنا من أجل أن نفرح أبانا من أجل أن ندخل السرور على أمنا من أجل أن نرضي محبوبنا أفلا نبذل من أجل أن نفرح ربنا سبحانه وتعالى عننا ونحن المحتاجون إليه والفقراء إلى فضله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من رجل كان على ظهر دابته عليها متاعه وشرابه ففقدها فأيسى منها فآوى إلى شجرة ينتظر الموت إن أسباب الحياة قد انقطعت إلا من الله سبحانه وتعالى فإذا به وهو ينتظر الموت قد جاءت ناقته عند رأسه فرح فرحاً شديدا عادت إليه الحياة بسبب عودة هذه الناقة التي عليها متاعه وشرابه والأمر بيد الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ يريد أن يثني على الله يريد أن يحمده يريد أن يشكره فأمسك بحبل هذه الناقة ثم رفع يديه إلى السماء أو رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أحبابي أنت عبدي وأنا ربك إنها كلمة كفر إنها كلمة شنيعة لو قالها الإنسان متعمدا لكفر ولو مات على ما قاله لدخل جهنم العياذ بالله ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح والثناء لماذا؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك فالله عز وجل أفرح بتوبتك يا أيها العبد أفرح بتوبتك يا محمد يا إبراهيم يا خالد يا سعد يا علي أفرح بتوبتك يا فاطمة يا رقية يا فاتن يا مريم من هذا الذي فرح بناقته بعد أن أيس منها وعليها متاعه وطعامه وشرابه والله عز وجل يقول في الآية الأخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كم عملنا من الأعمال من أجل أن نكسب محبة بعض الناس كم تركنا من الأشياء من أجل ألا نغضب بعض الناس أو ليس الله عز وجل أحق بلا والله العنصر الرابع من هو الذي يملك أن يقرر أن هذا الفعل ذنب وأن هذا ليس بذنبه؟ هو الله سبحانه وتعالى ماذا أقصد بهذا العنصر؟ أقصد أن كترك الدم وأن تبتعد عنه حتى ولو كان الناس كلهم يرتكبونه لماذا؟ لأننا لا نأخذ شرعنا من الناس إنما نأخذ شرعنا من الله، فأيّاك إذا جاءك أحد وقال أترك الخمر، أيّاك أن تقول له لماذا أتركه؟ إن مجتمع كله يشرب الخمر. إن مجتمع كله يشرب الخمر. أو إذا جاءك أحد وقال لك لما لا تصلي؟ إنني أراك مهمل في الصلاة، فأيّاك أن تقول إن أبي لا يصلي. ما دخلك بأبيك؟ ما دخلك بمجتمعك؟ المهم أن يرضى عنك الله حتى وإن سخط الناس وكم ردد الناس مثل هذه العبارة وكم انطلق الناس من مثل هذا المنطق تقول لي بعض البنات اترك المعاكسة اترك الحب المزعوب اترك العشق الساقط الذي بدايته كلمات غرام وباقات وردية معطرة ونهايته انتهاك أعراب نهايته خزي وندام نهايته تلطيخ شرف نهايته تسويد الوجه لك ولقبيلتك ولأهلك نهايته غضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة فإذا قلت لها مثل هذا الكلام أو إذا قلنا لها مثل هذا الكلام قالت إن جميع زميلات أو كثيراً من زميلات في المدرسة لم يتزوجن إلا بمثل هذه الطريقة أو أنهن يسرنع على هذا المنوال فنقول لها الذنب ذنب حتى وإن ارتكبته الخليقة كلها لماذا؟ لأن الذنب هو ما قرره الله سبحانه وتعالى كم من الناس تأتيه تقول لماذا تودع أموالك في بنوك ربوية تأخذ عليها فائدة بنوك لم تفد المجتمعات الإسلامية لا ببناء مستشفيات ولا بتعبيد طرق ولا ببناء حدائق ولا بتشييد مدارس إنما هي أموال تتاجر فيها بشكل أو آخر والمستفيد من تلك المتاجرة وذاك الاستثمار هم في تلك البلاد إن كثيرا من حضارتهم وجزءا عظيما منها إنما قام على أموالنا التي نضعها في تلك البنوك ونحسب أن مستفيدون حينما نأخذ شيئا من تلك الفائدة وقد أغضبنا الله سبحانه وتعالى وهو في عليائه فإذا قلت بعض الناس لا تضع هذه الأموال في ذاك البنك قال ماذا أفعل؟ كل مجتمع يعمل هذا الفعل ما علاقتك بالمجتمع؟ أنت تأخذ دينك من مجتمعك؟ يجب عليك أن تطيع الله عز وجل وإن عصاه الناس يجب عليك أن تصلي حتى وإن كان أبوك وأمك وأخوك وأختك لا يصلون يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى من خلال بصرك حتى وإن كان بيتكم يحفل بكثير من القنوات الفضائية التي تخرج من الفساد والعري والرقص والطرب الذي يجر الشباب والشابات بل حتى والشيب إلى الفساد جراً عنيفاً يجب أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنب الذي قرر الله عز وجل أنه ذنب حتى وإن كان الناس قد قرروا أنه مستحب. حتى وإن كان الناس قد قرروا أن هذا الذنب شطارة حتى وإن كان الناس قد قرروا أن هذا الذنب مهارة حتى وإن كان الناس قد قرروا أن هذا الذنب رجولة فقد اختلطت كثير من الموازين عند كثير من الناس العنصر الخامس ما حقيقة التوبة وأعتبر أيها الأحباب أن هذا العنصر هو لب المحاضرة ما حقيقة التوبة؟ التوبة في أصلها اللغوي بمعنى الرجوع تاب إلى الله رجع إلى الله وفي أصلها الشرعي بشكل عام هي أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتمار بأمره والانتهاء عن نهية هذه حق العبادة إذن ليست التوبة هي أن تختزلها في مجموع من الأمور وتحسب أنك قد قضيت أعظم حق التوبة سأزيد إضاحاً لهذه النقطة وأقول ليست التوبة هي أن تعفي لحيتك فحسب ليست التوبة هي أن تقصر من ثوبك فحسب فإذا أعفيت لحيتك وأطلتها وقصرت ثوبك ظننت أنك أصبحت من أعظم التائبين وأنك إن مت على هذه الصورة فستكون يوم القيامة في مصاف في الأنبياء أو على الأقل في مصاف في الصحابة والتابعين لا هذه مظاهر من مظاهر التوبة وليست هي التوبة كلها التوبة أشمل وأوسع التوبة تعني بصورة مختصرة أن تصوغ نفسك صياغة جديدة على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويرضاه التوبة تعني أن تصدق مع الله عز وجل في عبادتك التوبة تعني أن ترضي الله عز وجل في بيعك وشراءك كما ترضي الله سبحانه وتعالى في صلاتك أن ترضي الله سبحانه وتعالى في سمعك وبصرك كما ترضي الله سبحانه وتعالى في زكاتك وحدك أن ترضي الله سبحانه وتعالى في علاقاتك الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية كما ترضي الله سبحانه وتعالى في علاقاتك الزوجية أو علاقاتك الفرضية الخاصة إذن التوبة أمر شامل يشمل حياتك كلها إياك أن تأتيني أو أن آتيك بثوب قد قصرته ولحيةٍ قد أطلتها ثم أرتكب الحرام في البيع والشراء أغش وأخدع وأدلس وألبس إياك أن تأتينا أو أن نأتيك بسواك إن نتسوك به كسنة عظيمة والشرع كله عظيم ثم تخذق في تعاملك مع زوجتك فتظلمها حقها وتجور عليها وتكذب وتهضمها ما لها من الحقوق عليك إياك أن تأتيني بفرحة أو أن آتيك بحزن من أجل فريق كنا نشجعه فاز أو انهزم ثم تجمد أعيننا ونحن نرى ونسمع عن أخبار إخواننا المسلمين في فلسطين عن أخبار إخواننا المسلمين في الشيشان عن أخبار إخواننا المسلمين في كشمير عن أخبار إخوان المسلمين في أفغان وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان فتجف أعيننا هنا وتفيض بالدمع هناك من منا يا أحبابي ولو في يوم واحد ولو في ساعة واحدة قدم له عشاءه أو قدم له غداءه فقال لأهله قال لزوجته قال لأمه لا أشتهيه لما لم تشتهي هذا الطعام لأنه يحصل لإخوان المسلمين ما أقلقني وإنه لا يرتكب في حقهم ما أزعجني فلا أستطيع أن أكل هذا الطعام لكن كثير منا من كره طعامه وكره شرابه وكره نفسه وتردد كثيرا في الذهاب إلى دوامه وعمله حتى لا يقابل زملاؤه الذين يشجعون الفريق الآخر حينما هزم فريق. كم رأينا يا أحبابي من أناس أعلنوها صريحة لمجتمعاتهم القريبة وقالوها بشجاعة لزملائهم وأصدقائهم إن فاز فريقي أو منتخب بلادي فعشاءكم علي وغداؤكم علي. وكم رأينا هذا الإنسان يتردد كثيرا في دفع ريالات. من أجل إخوانه المسلمين في سبيل الله سبحانه وتعالى إذن التوبة بهذا الشمول بهذا الاتساع التوبة أن تبش وجهك أمام إخوانك المسلمين بعد أن كنت مقطبا جبينك عليهم التوبة أن تحسن علاقتك وتعاملك مع زوجتك بعد أن كنت غليظا وجافا في ذاك التعامل التوبة أن تصدق مع ربك سبحانه وتعالى فتلجأ إليه بعد أن كنت هاربا منه إلى المخلوقين الضعفاء التوبة أن تتحجب المرأة معناً وحسا، إلا عن محارمها بعد أن كانت تخرج مفاتنها لمن لم يحل الله سبحانه وتعالى ذلك لها التوبة أن يصلي الإنسان بخشوع وخضوع في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى ولم يحدده أحد بعد أن كان الإنسان تاركا للصلاة أو مقصرا فيها من منا يا أحبابي في الأسبوع الماضي وفي الشهر الماضي قد فاتته صلاة الفجر إن الكثير منا قد حصل له ذلك لكن في المقابل من منا في الشهر الماضي؟ قد فاته المجيء إلى الدوام في الوقت الذي حدده المدير إنها مقارنة تورث في قلوبنا الحياء من ربنا سبحانه وتعالى فالرجوع الرجوع والتوبة التوبة والإنابة الإنابة قبل أن يغلق ذاك الباب دوننا العنصر السابع وقد اقتربت من نهاية محاضرتي أحيانا يا أحبابي يريد الإنسان أن يتوب لكن تعيقه بعض العوائق بعض العوائق ربما ينتصر عليها ويقتحمها ويتعداها لكن تبقى بعض العوائق يصعب عليه أن يتعداها إلا أن يستشير بعض إخوانه بعد الاستعانة بالله عز وجل فهنا أقول لا بد أن يكون لك من إخوانك الصادقين الذين تطمئن إليهم كخشية لله وكعلم وكمعرفة وتجربة فتصارحهم وتتحدث معهم إني قد وقعت في المعصية الفلانية إني قد وقعت في الخطأ الفلاني إني قد وقعت في ارتباطات مالية فيها محرم وفيها حلال كيف أفتك منها إني قد وقعت في السابق في شبكة من الشباب قد اصطادوني فيها فوقعت في المخدرات أريد أن أتركها الآن لا أستطيع لأني حتى وإن تركتها هؤلاء الشباب هم يأتون إلي إني قد وقعت في حب وعشق حتى وإن لم أتصل أنا بتلك المعشوقة والحبيبة المزعومة هي تتصل علي هي تغريني هي ترسل إلي الرسائل تجرني وتشدني من نقطة ضعفي أن آتي إليها مرة ثانية أو أن تأتي امرأة فتقول إني أريد أن أتوب لكن أجد مشكلة يبعثها مجتمعي القريب إني أريد أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى لكن لكن أبي وأمي لا يساعدانني على هذه التوبة ماذا أصنع إني أريد أن أتوب لكن مجموعة من الذئاب والكلام قد مسكوا علي بعض ما يهددونني فيه من خلال أشرطة من خلال صور ماذا أفعل هل أستسلم لنداءاتهم هل أتجاوب مع تهديداتهم أم أني أتوب وأستعين الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء قد, قد رأيناه واضحا بينا لمجموعة من الممثلات التائبات في مصر وفي غيرها تابت إلى الله سبحانه وتعالى فبدأوا يخرجون لها أفلامها السابقة ويهددونها ببعض الأفلام التي قد صورت لها في الليالي الحمراء، وهي ليالٌ سوداء عند الله سبحانه وتعالى. إنها تابت إلى الله، ماذا تريدون منها؟ تريدون أن تستمر في عريها، أن تستمر في رقصها، أن تستمر في هز وسطها لكم يا أيها الأندال، الأنانيون، تريدون أن تستمر؟ في أن تتيح الفرصة لكل أحد لأحد أن يحتك عرضها إنها تريد أن تصلح علاقتها مع الله سبحانه وتعالى فيستمرون معها ويغرونها في البداية من من خلال أساليب الترغيب ثم يهددونها إن لم ترجعي إلى ما كنت عليه وإلا سنفعل ونفعل ونفعل لمن استعانت بالله سبحانه وتعالى ولم تلتفت إلى هؤلاء المخلوقين الذين لا يملكون حولا ولا طولا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس في تلك الوصية العظيمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فندعو أخواتنا أن يزدنا في إيمانهن، وأن تستمر الواحدة منهن في توبتها ودعوتها وصدقها وإخلاصها، وأن لا يهمها أولئك الأنانيون الكلاب في تهديدها أن تعود إلى ما كانت عليه، بل إنهم لا يلاحقون من كان له العطف في دعوته لتلك الممثلات أن يرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. كبعض الدُّعات الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى أسلوبًا ممتعا شيِّقًا ونيَّةً صادِقَة نحسَبُهم كذلك ولا نزكي على الله أحدًا وهم لا يتكلمون إلا فيما يعرفون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلِّغوا عني ولو آية فبدأوا يتهمون وبدأوا يُحجِّرون عليه وبدأوا يضيقون عليه حتى لا يزيد من شمول رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العصاة في السابق النقطة الثامنة والعنصر الثامن أهمس في أذنك يا أخي وأهمس في أذنك يا أخيتي وأقول لما نظن وعندنا من المعاصي والتقصير الشيء العظيم أنه يمكن أن نعيش إلى ذاك الوقت البعيد فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليس من الضرورة أن يعيش الإنسان ستين سنة فيخطط ذاك التخطيط الشيطاني فيقول هذه مرحلة الشباب هذه مرحلة المراهقة هذه المرحلة هي أسعد المراحل التي يمر بها الإنسان نفس عن نفسك فاسحها اشرب ما كان ممنوعا فلعله ألا يتيسر لك بعد ذلك افعل ما ربما لا يتحصل لك بعد ذلك جرب كل شيء كم من الناس انطلقوا من هذا المنطلق فلم يسعفهم قدر الله سبحانه وتعالى في أن يعيشوا إلى ذاك الزمن الذي يتوبون فيه وما زلت أذكر أحد أصحاب القدامى وقد وقع في السفر إلى تلك البلاد بحجة السياحة المزعومة فوقع في شرب الخمر ثم وقع في الزنا وشرب الخمر يجر إلى الزنا والزنا يجر إلى شرب الخمر والمعاصي يفجر بعضها على بعض كما أن فعل الخير يفجر بعضه على بعض فكنت أحذره بين الحين والآخر بموجب الصداقة التي بيني وبينه فقال لي وكأني أراه الآن عند باب بيتهم وقد خرج يسلم علي. فحدَّفته عن هذا الموضوع فقال لي أخي خالد هذه آخر مرة أسافر فيها أريد أن أنهي علاقتي بمعشوقتي التي ما فتئت تتصل علي بين الحين والآخر تذكرني ببعض تلك الليالي التي أضعف أمامها وأنا أتصورها في تلك البلاد والله يا أحبابي وذهب صديقي محمد إلى تلك الديار وقد عزم أن تكون آخر رحلة وفعلاً كانت آخر رحلة لكنها رحلة الختام ذهب حياً ورجع ميتا. ذهب باختياره ورجع رغماً عنه ذهب لم يودعه أحد ورجع وقد استقبلته في مطار الملك خالد عندنا في الرياض جثةً هاملة فرحمه الله وعفى عنه وقد جاءني شاب بعدما ألقيت محاضرة في ثنوية من الثانويات عندنا وكنت أتحدث فيها عن الصلاة وأدعو الإخوان إلى أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فجاءني قبل شهر رمضان بأسبوعين وقال لي قد سمعت ما قلت وإني قد تأثرت وتفاعلت مع تلك المحاضرة ففرحت بهذا التجاوض من وهذه الفطرة السليمة التي انتفض عنها بعض الغبار فقلت له إذن من الذي تنوي فقال لي أنوي أن أبدأ بالصلاة جادا صادقا من بداية رمضان ما رأيكم بهذا الإسلوب؟ ما رأيكم بهذا المنطق؟ إنه منطق شيطاني بقي على رمضان كم؟ أسبوعان إن الشيطان ليرجعه يحاول أن يرجعه أسبوعين علّه أن يموت في هذه الفترة في هذه المدة فيقول له ابدأ مع بداية رمضان فقلت له ابدأ من الآن لا بعد ساعة وساعتين من الآن تب إلى الله عز وجل وصلي الصلاة التي حضرت الآن فما بالكم بمن يقول سأتوب بعد عشر سنوات سأتوب بعد أن أتزود وإذا تزوج سأتوب بعد أن تنجب زوجتي بعض الأطفال وبعضهم يقول سأتوب حينما أصل إلى الستين والسبعين من يضمن لك أنك ستعيش؟ ثم يا أخي الكريم لماذا تتصور أمر التوبة؟ وكأنه جبل يجب أن تهده وكأنه بحر يجب أن تشربه وكأنه رمل يجب أن تعد حباته إن أمر التوبة يسير إن أمر التوبة يعني أن تقلع عن الذنب وحينما تقلع عن الذنب المصلحة لك والمنفعة عائدة عليك إن التوبة تعني أن, أن تقوم بما لم تقم به من قبل من واجبات الله عز وجل عليك ومن واجبات الخلق عليك كم من الناس ربما يظن أن أمر التوبة هو أن تسقف دائماً وأبداً بعد أن كنت متحدثاً، هو أن تطلق الابتسامه بعد أن كنت بشوشة، هو أن تترك الرحلة المفيدة والنزهة البرية بعد أن كنت تجوب الأرض فسحة ومتعة، لا يا أخي الكريم، من من قال لك إن التوبة هي أن تحرم نفسك؟ من خيرات أباحها الله سبحانه وتعالى لك النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو خير التائبين؟ ومع ذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي ما منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم الله أكبر إنها السيرة العطرة يقول ما رآني إلا أعطاني بسمة صادقة من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى فلما يظن بعض الناس أن التنسك والتدين والتوبة تعني أن تقطب جبينك في وجه إخوانك وأن تكون جادا دائما وعبداً لا يا أخي الكريم ابتسم وابتسامتك لا تخرم في توبتك اضحك ومازح وضحكك وممازحتك لإخوانك بالحق لا تنقص من قدر توبتك ولا إيمانك الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تمازحنا أنت نبي تمازح أنت رسول تمازح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمازحكم لكني لا أقول إلا حقا كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحنا يضاحكنا حتى إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأل عن زوجها ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا من غزوة أو من رحلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأم يمزحها من زوجك؟ أزوجك الذي في عينه بياض. فتخاف هذه المرأة مما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجي في عينه بياض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أو بنحو ما قال صلى الله عليه وسلم هل هناك عين ليس فيها بياض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحها بالحق يأتي رجل كبير معتد بنفسه فيقول يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم على جناح سفر يا رسول الله احملني معكم أريد أن أسافر معكم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت نحملك على ولد ناقة فيأخذ هذا الإنسان في خاطره أنا يا رسول الله الكبير في السن تحملني على ولد ناقة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد العبل إن النوق؟ يعني هذا البعير الكبير الذي سأحملك عليه أليس هو ولد ناقة؟ هو في الأصل ولد ناقة فأنا لن أحملك على ولد ناقة صغير أنا سأحملك على ولد ناقة كبير يليق بمقامك وبسنك بل كان هناك رجل من الصحابة يقال له زاهد وكان رجلا دميما. وليكن رجلاً دميماً في ميزان الناس إن كان وجهه جميلاً وعمله صالحاً عند الله سبحانه وتعالى وكان من أهل البادية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهراً هذا فإذا جاء زاهر من البادية إلى المدينة أحضر بعض طرف البادية يحضر بعض المأكلات، بعض المصموعات، بعض المنسجات لأهل الحاضرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يودعه ويقول زاهر باديتنا ونحن حاضرون يوما من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا يبيع متاعا له في السوق فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازح هذا الرجل يمازحه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وقت؟ وهو الذي تحمل أعظم مسؤولية أن يمازح رجلا ضعيفا دميا فقيرا من مجتمعه من أمته نعم هو الرسول القدوة فلا نامت أعين الذين يزعمون أنهم مشغولون عن أن يمازح أهليهم عن أن يمازح أولادهم عن أن يضاحكوا إخوانهم والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من تحمل مسؤولية يجد من وقته وقتا يمازح فيه أصحابه فيأتي إليه من الخلف وهو لا يدري فيمسك به فيقول زاهر من أنت أرسلني أرسلني اتركني اتركني يحسب أنه واحد من الصحابة فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيلتفت زاهر فيرى أن الذي يمازحه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فما آل زاهر يمسق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجع إليه كأنه يقول يا رسول الله أكمل نزاحك والله لو كنت أدري أنه هو لما قلت أرسلني فيكمل النبي صلى الله عليه وسلم نزاحك فيقول من يشتري هذا العبد يريد أن يبيعه من يشتري هذا العبد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدني كاسدا يا رسول الله لا أساوي شيئا الناس يريدون إنسانا قويا يريدون إنسانا جميلا يريدون إنسانا ذا, ذا مكانة اجتماعية وذا علاقات إنسانية واسعة تجدني كاسدا يا رسول الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق إلا عن وحي يوحى من الله عز وجل لكنك عند الله لست بكاس فصلى الله على نبينا ورزقنا محبته والاقتداء بهديا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة والإنابة أن يوفقنا في ديننا، أن يرزقنا القرار الشجاع الذي نراعي فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى حتى وإن أغضب الناس، أن يرزقنا القرار الشجاع لإصلاح وضعنا، أن يرزقنا القرار الشجاع لإصلاح علاقاتنا، أن يرزقنا القرار الشجاع للمسير على دربي، النبي صلى الله عليه وسلم الثبات عليه، اللهم أسعدنا، اللهم أسعدنا السعادة الحقيقية. اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر أمورنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اقضي عنا ديوننا اللهم انصر إخواننا اللهم أصلح ولاية أمورنا اللهم ارزقهم البطانة الصالحة اللهم احفظهم وانزع عنهم بطانة السوء والشر والكذب والنفاق اللهم ارحم موتانا وموتة المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احفظ نسائنا اللهم احفظ نسائنا اللهم, اللهم احفظ فتياتنا اللهم احفظ فتياتنا اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أعراضنا واحفظ علينا عقائدنا واحفظ علينا أراضينا واحفظ علينا أموالنا اللهم أنت إلهنا ولا من لنا ولا من جأ إلا إليك أنت إلهنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا اللهم أنت الكريم الغني الحميد ونحن الخلق الضعفاء اللهم إنا نلجأ إليك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم فاقبل دعاءنا وارحم ضعفنا اللهم إن نسألك من فضلك العظيم فأنت الذي لا تفنى خزائنه اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع. يا أمان الخائفين يا رجاء السائلين نفثات الخوف سرات من قلوب المذنبين وعلى الخد جرات دمعات التائبين نفثات الخوف سرات من قلوب المذنبين وعلى الخد جرات دمعات التائبين ربنا قد أتاك من أهمته لا لتخيب من رجاك يا قريب يا مجيب ربانا قد اتاك من امته لا تخيب من رجاك يا طريب يا مجيب يا من الخائفين يا رجاء السائلين يا من يا رجاء السائلين ضاقت الأرض الفضاء بموسيكين ضعيف ما له إلا رجاء رحمة البر اللطيف ضاقت الأرض الفضاء بمسيكين ضعيف ما له إلا رجاء رحمة البر اللطيف ما له إلا رجاء رحمة البر اللطيف ما له إلا رجاء رحمة البر اللطيف رحمة البر اللطيف يا آمان الخائفين يا رجاء السائلين يا آمان الخائفين Ya raja ya ila al-alamina, ya ila al-alamina, ya ila ya باب لم يغلق بعد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة صدى التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع الكويت هاتف رقم ستة اثنان تسعة واحد واحد صندوق بريد 2965 الرمز البريدي صفر واحد صفر تمت العمليات الصوتية والإخراج بستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي. مهندس الصوت فهد المهنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.